وَافِذًا إِ هذا لَ شيءَيْء عُجَابَ وَ قَلَقَمَلَؤُ مِنْهُم أَنمْش وَصْبِرُوا عَلَ آلِهَاتِكُمْ إ هذاَا لَ شَيْءُ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 أَمْ إِ دَهُم خذَاب إنِ رَسْمَةِ رَبِّكَ العزيدوحابَ أَمْ لَهُ مُللكُ السَّمواتِ وَالْأَرضِْ وَمَا بَيْنَهُماَا فَْيَْتقُ الأأَسب جُدُم مَاهُ لِكَ محَحْزومُم مِنَ الأحْزاب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 إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَتَطَّعَقُوا وَمَا يُنْذِرُهَا أُولَٰئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَرَّاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطَامَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ